سار بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضارا العباد صحتي الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صحتي الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا بغيك دارك في السماء كل مرادي جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركهم حيارا برهم فرم عليك جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركهم حيارا ذو فرض عليك قال لله استجبته يوم انادى أن المنادي شاكيا حالي اليه وهو رحمان العباد قال لله استجبته يوم انادى أن المنادي شكيا حالي إليه وَهُوَ الرَّحْمَنُ عَبْدِي وَتَرَاءَتْ إِصْبَعُ النُّومِ تَقُولُ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ لِلْأَزْوَاجِ حَقًّا وَلِأَبْنَاءِ انْتِثَامًا وَتَرَاءَتْ إِصْبَعُ النُّومِ تَقُولُ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ لِلْأَزْوَاجِ حَقًّا وَلِأَبْنَاءِ انْتِثَامًا قَالَ مَا كُنْتُ لَأَرْضَى عِشْذٌ بَيْنَ أَهْلِي بلغوا عني عزائي نصر للدين مقادا قال ما كنت لأرضى عش ذل بين أهلي بلغوا عني عزائي نصر للدين مقادا والتقى صافني زحفا وراء ظل المنون فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون والتقى الصف لزحفا ورأى ظل الملون فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون صال الحرب وجانا بسعى الحرب الزبون أشباع الأعداء قتلا فاتحا آت الحصون صال الحرب وجانا بسعى الحرب الزبون أشباع الأعداء قتلا فاتحا آت الحصون وراء الحور مناما مشرقات وجه تبسم سر المشا وهشة كم نقي الحور اقدم ورى الحور مناما مشرقات الوجه تبسو سر بالبشر وهشه كم لي نقي الحور اقدم سقط الليف شهيدا بعد أن حز وهش كل من لاق من الكفر كالموت المحت سقط الليف شهيدا بعد أن حز وهش كل ما من لاق من الكفار كالموت المحاتم سوى أنفسكم من العمليات الاستشهادية حدثوها كثيرا في البداية نفسك ما تألف الأمر تظن أن الأمر صعب جدا ولكن ما يلبث أنت ما جئت هنا إلا وسي قلبك حب الله وحب الله عليه وسلم. هذا نحسن لكم الله ورضارا بالعبادي صحتي الدنيا علي كيف تنسى ذكرياتي قال لا بغي